بس ان سجل کر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 وَمَا يُغْنِي عَلْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من عمت توجز الا بتغاوى وجه ربي الاعلى ولن يرضى